ما غننتم أن يخرجوا وغنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أُولِي الأَبْصَارَ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَالَ لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معه ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن من ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون Walau tak kau kahatina nasi Allah, fanahum anfusahum. Ulaikehum alfasiqun. La yastawi ahsabul Nari wa ahsabul Jannah. Ahsabul Jannah, themul